बुक थू चालीस अरबाउन अरबाउन मार्ग पूछने के लिए एसुएल ऑन एल तारीख एसुएल ऑन एल एक मिनट माफ कीजिए मिनफदलेख من فضلك کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ هنا ایک اچھا سا ریسٹورنٹ کہاں ہے؟ اين يوجد هنا مطعم جيد؟ اين يوجد هنا مطعم جيد؟ اس موڑ پر سے بائیں طرف مڑئیے۔ اذهب لجهه اليسار عند الزاويه اذهب لجهه اليسار عند الزاويه پھر تھوڑے سیدھے جائیے ثم سر مسافه قصيره على خط مستقيم ثم سر مسافه قصيره على خط مستقيم پھر 100 متر दाहिनी तरफ جائیے ثم اذهب لجهه اليمين 100 متر ثم اذهب لجهه اليمين 100 متر اب بس سے بھی جا سکتے ہیں يمكنك ايضا ان تاخذ الباص يمكنك ايضا ان تاخذ الباص اب ٹرام سے بھی جا سکتے ہیں يمكنك ايضا ان تاخذ ترام يمكنك ايضا ان تاخذ الترين اپ میرے پیچھے بھی آ سکتے ہیں يمكنك ايضا ان تسير خلفي يمكنك ايضا ان تسير خلفي ما فوتบอล کے سٹیڈیم کیسے جاؤں كيف اصل الى استاد كره القدم كيف اصل الى استاد كره القدم قل كه اسبار جايي اقطع الجسر اقطع الجسر تانل مي سي جايي تعبر النفق اعبر النفق تيسري سيجنل تك جايي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 ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي معفكي جي ما هوائي ا دي تک کیسے جاؤں من فضلك كيف اصل الى المطار من فضلك كيف اصل الى المطار सबसे अच्छा मेट्रो से जाइए अलअलखल मित्रो आखिरी स्टेशन तक जाइए। जाइएता पुस्तक और पाठ देखने के लिए कृपया डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बी ओ ओ ओ के टू पर जाइए